حص على نصيحة ألا تكون قوية إن شاء الله من مطيلة الكلام إلا أن تداري في بعض القفز والرواتب ترسم نحن منك ما يليق أم استقطع الوقت كم الثمين هذه الدقائق ثلاثة شباب لا يركن هذه الدنيا إلا لعبله والطرب والأغاني والنساء ذهبوا إلى مكان يستمتعون مع النساء تخيل ماذا تعلم ولما جاء الليل قال احد الثلاثة سوف اذهب لاتي بالعشاء فذهب ودقي اثنان تخيل ماذا يفعلون تأخر الوزن انتبرا انتبرا ولم يأتي فقال احد الاثنين سوف اذهب لأعرف من الذي اخره فخرج بسيارته وفي اثناء الطريق رأى سيارة اشتركت توقف نزل يبحث داخل السيارة فإذا أصابه هو يتحرك. أخرجها بسرعة. أسرع. نظر إليه. يقول يسرق ويقول النار النار النار. يقول أخذته في السيارة. لا زال ينفَع أنت في يقول أسرع بالسيارة إلى المستشفى. أنظر إليه تخلقني أضره. أمشي. يقول توقف لينفذ نفَع أنت نظرت إليه فإذا به يرجع يتشلل. يرجع يقول كله. اقول له ماذا تريد يقول فخرجت لخلطه كأنه من بئر فقال الله الله ثم خرجت روصده فبكى صاحبه يقول وكانت بدايتي للهداية الى هذا الطريق طريق الاستقام استمع الى مائة اخر رجل من اهل الخليج كبير في السنة لا يعرف من الدنيا الا الخمور سافر الى دولة الغربية دخل في غرفة الفندق أغلق على نفسه الباب بعد أن جمعت الغرفة دي زجاجات الكمون. أخذ يشرب، ويشرب، ويشرب حتى أحس بالغفلة. دخل عزلك من الله دورة المياه يرجع ما شربه انتظره اهل الفندق يوم يومين ثلاثة لم يخرج من غرفته. أغلق عليه الباب ما لم يجد. كسر عليه الباب. فتحوا فإذا به رأسه في مقبة المجاري. وقد ذهب سروقه قبل ثلاثة ايام السرطة الثالثة سمع عبد الله قبل ان ابدأ بالنسيش بلال ابن رباش مؤذن وعسول الله تحضره الوفاة اتدري ماذا يقول قبلها يقول غدا ملقا اشبه محمدا وتشبه غدا ملقا اشبه محمدا وتشبه ثم نقط بشهالة يخرج في, في الحضور عبد الله ابن حرام الحراب المرشان يضرب بخندري في صدره قبل الموت يأخذ الدم ويمسك بني وجهه. ثم يقولي الله أكبر فس رب الكعبة الله أكبر فس رب الكعبة عبد الله انظر إلى هؤلاء وأولئك أسانك ان بينهما ان ترق بين الأول كان يريد الدنيا عبد الله الشيطان الرجيم ما كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفتي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون. ما أني في الحياة؟ قال أصير لاعب ما أني سعيد الدنيا؟ أصير مطر. ما تريد من الدنيا؟ شهادة والمال ذاك أن ذيح. هذا السيارة. هذا ماذا تريد؟ الدنيا. ما كان لي في الدنيا وزينتها. لوثي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يضختون حتى يصير مضربا وصورته في الجرائد، أو لاعب كرة ويعطى على الجوائز أو يصبح له أعلى الشهادات وأكبر الأموال ويرخض أسخم السيارات ثم ماذا أولئك الذين ليت لهم في ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وضاطل ما كانوا يامنون يأتي يوم القيام سوف أخبرك بقصته قصة هذا الشعب الذي تمسعك الدنيا من بين العدل ونحن والغرم والتفع والسيارات وثوان النساء وغيرها من المو المياه أتت نتاعة الوفاة وهي اوه ولا اي اوه ولا يضحك اوه ولا يلعوب عند السيارة وتذكر صاحبا لك جاء بخبرني اتدخل ثلاث, ثلاث. كان معنا في المدرسة او كان الابناء الكوار او كان يقود السيارة الشعب صغير بشاديهم انقلب فيه السيارة ورجع اثناء السلو تخيل انك هو اتت في ساعة المنظر من هذا انه ولا من ما يزي امانه انه الملائكة مجد البطار لقد خاف وارتعد واضطرب واضطرر وبدأ ملك الموت يجبه الروش من شدة الخوف الروح لا تخرج تتوزع في الجفة وملك الموت ينزع والروح تتفض حتى تتقطع العروق والمفاصل تخيل لو رأيت حارب في, في تلك اللحظة لرأيت من ينطلش ولا بكي بل لعل وجهه يضرب بل لعلك تراه ينتفض ما بالو ان ملك الموت ينتزع والمعزعة غرقى يبكي ينظر حوله أتعرض من حوله أطحاب محمل من المستشفى أو لعل أمه تبكي أو لعل أضم قد أفض الطبيب أو لعل الإخوة ينظرون إلى حاله وهذا تجمع عينه وهذا يبكي وذلك ينوش ومن حوله في وعد وهو في وعد كان إذا ذلقت شرعة أدم واقع ينظر إلى السراق بالقديم وظن أنه سراق أكان تفارق ماذا؟ هذه المدرسة. وهاؤلاء الصحبة تفارق الكوا تفكيت تفارق السيارة يا مسكين تفارق الفتاح. التي كان عشقها بسكين طارق الدنيا يعني. وظن انه سراق غسل سيداني بالكسل ووضع رجله مع رجل اخرى والتفك الساق بالساق ويلها اين تزنبون بها الى ربك يومئذ المتاق الى الان لقد ضيع حياته فلا صدق ولا صلى ولا كوع كذب وتولى كان في الدمع صلى لاجل اخوانه واصحابه امامهم وصلى فاذا اختلاف اسمه لا صدق ولا صلى بل لعلهم ان رأوهم صلى وان لم يره احد لم يصلي لا يعرف من الدنيا إلا المرأة والضحيق اللعب والكرة والسيارة أخبرك عن تفك من أن نبدأ بالفتح وتخيل عبد الله نفسك تمر في تلك الفتح إذا بيبسح عيني أي في شفرة ضيقة لا يطبع صوت ولا يرى فيها أشدك بل لا يستطيع أن ينفسك لم نفسك أو يطرح يرى من أشودي, أشودي أزرقين يجلس عليه تسألون كيف يزدك ونشفرة ضيقة هذا بالعلم وغيب يجلب سئدا دنيا يسألانه ويسمع فوقه أولاة من شون يسمع قرأة آلهم لنم أبو أخو أولاد عمومته أبتحاب أحب الناس إليه على وجه السراق فارقوه وبعضهم يؤذي بعضا نرذك يقول فاح لا أدري كان رذي لكنه نجم ما يقول لك صح. صح لا أدري ليس تلك اللحظة الجو مقيف والملايك أن تهرانه والسؤال فجأة ماذا تطول الرجل الذي بعد فيه كلها أهلا عبدالله ماذا تقول في الرجل كنت أسمع الناس يقولون كلاما فأقول مثلهم كنت مثل الناس لم أعرف عن سلة الشجل ولم يتعلم قلب بكبه ولم أجزاء أذنك الناس ولم أمسع ذكره ولم ينشع رجل أو سلةه ما أعرف عنه شيء هو محمد رسول الله صدق مثل الناس ثم يقالوا لا دريك ولا سلمسك ثم يظهر برأسه بمطرطح يصور فيها ترابا لو ورد بها جذر اللي هده ستتحمل فلنسك ثم العاد مرة في القفراء يضرب مرة في القفراء يسمعه كل من حول قدره طيش إلا الجن والإنس ويسمعه ذن والإنس لفايقه معه ما يتحملون ذلك السياح ثم تبدأ ورحمة الحدام ينظر حوله لأن وجهك الوجه يجيء الشغل ممكن ليش طبيشه وجه طبيبه السياق قال على عملك القديم انا عملك القديم القديم والله ما علمتك فإن تسريعي في معصيه الله فكم طول عندنا صحراء على طول الطريق اذا عندنا صحراء دي شويه يعني هي يعني تمدد طول في سبب من السوق لا تردد جهد بسرعه سريع في الله ده بيغضب الله وما في يأتي لأسفل المكذاق قلان الصلاة يتردد 20 مرة حتى يأتي إلى الصلاة وكثنان سريعا في معصية الله بطيئا في قائتي يقول فتشله باب إلى النار ويفشلهم من النار من النار ويفشلهم مدريشها وثمانها ثم يكون رب لا تتمساء رب لا تتمساء به بعد سنوات القوان لا وطيحة توقح لا إذا القبر ينفذش لا من القبر يكفي الشفر في المدينة ظل فينا معزدا إلى قيام الساعة يخرج ماذا يرى؟ السماء تنشط الأرض متزلزة الجباة تنشط البحر اشترك الشمس ذهب ضوءها يخرج يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا يبدأنا الصالحون فيقولون هذا ما هو الرحمن وَفَدَقَ لِمَرْسَلِينَ يخرب من قبله الأرض لا ما تشمله ماذا يرى قد عري جسده يا ينظر للصغير يشيب شعره ومشيبة الخروج تأتي لأمه ينظر إلى أمه قد شاب شعرها ورق جلدنا وعظمها تأتي لتتقول يا بني يا بني كان بطني يا شعائك ونفذي لك ستقاعا وطورت أراحك يا بني لتخيل أمك يا بني اتدعو بها الى الله قل علي الله إلي كأني. إلي كأني. أنا يا امك انك امني ليش امني ام احوج منك بصلح حسناء يا من اخيه وام وابيه ودنيه. أتعرف لما يا اخي عديد لما يا أشاب. لكل مئن منهم يوم عذا شأميه اليغني يخرجون من قدور اليمان ببعض ومتبعض كأن من جراب منتشر الطفل الصغير يشيب شعره السماء تتفكره افضل الله يتقنل في ذلك الماضي ماذا سرعه كيف يكون حاله اما ماذا تتذكره هذا المجلب تتذكره في اكتبت اللحظة تتذكر عجبا خالشا كان يأتيك يطرق عليك البعض يقول لك يا عبد الله يا ثلان تعال معنا المبتد فتقول ان شاء الله ان شاء الله وترجع لديك وتلامه كان يأتيك عبد وصالش يقول لك في انتفن ثلان كنت تسمعون هذا الشريط لا الله ينزعك به تتأخذني ذم ترميه كان يأتيك ثلان فيقول لك اتتقل لا يا ثلان عجب ما يدب هذا الفئن فيولي وانت تضحك عليه تتذكر في الكل حضار ثم يقبون خمسين البزلح والشمس على رؤوس وترى الناس سكارا ومر بسكارا ولكن من عذاب الله شديد سمروا أنت في تلك اللحظة إذا بيش ترى وتسمع من صوت بعيد ما صوت صوت ما هذا صوت جهنم من مكان بعيد يسمعونها إذا تخيل كل الناس على المشاة كلهم يخرعون على الركب إذا عرضنا أتؤمن بأنبياء الطاعون؟ كلهم يخرون على الركب وترى كل أمة جائحة يخرون على الركب أتعنت ماذا فعلون؟ يقول اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم حتى النبيون الطفل الصغير يشيل شعره بلا ذنب أرض الله أتعنت ماذا يحصل لك في تلك اللحظة؟ وَجِنِّي أَيُوْمَيْدٍ بِجَهَنَّمْ وَأَنتَ لِوحْنِكَ يَوْمَنْذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَامِ تذكر كل سهرة كل فتاة ضرب إليها كل أغنية سماء لها كل ثلاثة وقتها كل كذبة كذبتها كل كذبة عقق سدها الوالدة أو الوالدة تذكر عبد الله كل لحظة من لحظات حياتك مثل الشريط أمر يوميدي يتذكر الإنسان وأهل العالم الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قول فلان أبو فلان بدأ الحسنان وبدأت الحياة الأخيرة وبدأ الجزاء والمصير أين تناند أبو فلان يتعد الجسم وفراء يتعد تطرب الجوامح تبلغوا قلوب الحماد من شبه الفضل الى الملاكة زره الى الرشمان الى العزيز الجبار يومئذ إذ اذن تعرضون لا تخفى لكم خاطية يقفون بين يدي العزيز الجبار يقول له عبدي والله سريع الشتاب تخيل نفسك بين عيديك تذكرت معنا ما يذهب الدنيا لعله بدأ ذلك المثور عن ثمات اشهر عبدي اتدخل ذلك هذا أبي أن تكتشف في كل بادية صالح وين، بادية صالح وين، أبي أن تذكر، في الشمال عندنا المطاعم والقلاع والقلاع، ما غرحي بربي الشميس، أبي أنا مطحنة جسد، الموضع للعمر والصحة والصحة، أبي أني قد صرفت عليك خمس صلوات أين انت أمها، أبي انا حضرت عليك النظر إلى النساء الأجمل فيها، أبي أنا اني أني حضرت عليك الأغراض، أبي أنا متى حرمت حضرت عليك كذا وكذا، أبي بكتشة تبتدي تشرش لا تختبر كل لعب والأذان والأذن أبدي أتذكر أتذكر لحظة لحظة ذم ذم لأول حياة لا يقول يا رب ما فعلت شيئا يا رب ما فعلت شيئا فتأت الملائكة الشهود وأتت فاعلشون الشهود وأتت جاثون الله يقول يا رب زعيمنا خلق جاد أتت ذلك الذي نصحه أن يجرد يقول يا رب جرست ألاله وركبه بالموت وبيومه في أمس تنتصر قب ذلك سعر من بار نصني ما صنع يقول يا رب لا لأقبل وشاهده إلا بالنفسي هؤلاء لأقبلهم شبه ذنب يقول الله لك ذلك لا يشهد عليك إلا نفسك إذا بالفن يختم عليك اليك تتشمن الرجل تنقض الجو تتحذر كل من يقول يا رب سنتش التنفاج في تلك المينة اليك تتشمن يا رب بقش يا رب نمت يا رب كتب رسالة تلك يا رب رسالة تلك يومه قال كذا وكذا الرجل تتشمن يا رب ذهب إلى ذلك المكان دهما أسران أسران اليوم نختم على اقوامهم وتكلمنا ايجين وتشهد رجاله بما كانوا يكتبون بعدها صمت الجنود فيقش صيحه ثانيه وقالوا لجنودهم لمشوا ثم علينا اعملوا لدي انطق كل شيء أن كن وسحقا كنت اناظل حتى لا تحترق البلود. ثم ينظر الله اليه. لو رفع جاد لح ابدعي ما غرر شديد. ابدعي من الذي ذرأ شعلي. ثم يقول ولو ترى عائد المجرمون لا كفروتهم. رب رد ربنا ابصرنا يا رب عتلنا يا رب اريتنا الحق يا رب الان ابصرنا ابصرنا وتمينا ماذا تريد فارجينا لنا الصالحة الا موقنون رب جئني الى الدنيا اصلي اصوم اشتف ارشأ اذكر الله اطلع القرآن الان ما تبتعسل كالسلمات اسمع النسيجة اللي هي اصمع الخبر الاخير اصمع النتيج التي ليست بعدها نتيجة خدوت ضيور وتأتي الملعكة تربطة بالآن اعتampves شاغة كل حلقة متشغل الدنيا كلها تخيل ما حجم هذه السلسلة 70 دراعة من الدراعة الملعكة تدخله من الخارج. تخرج من الدوجن ال agedوى تخيل. ابدأ والله مجر على وجه الى النار فتستقبله الملائكة بالنار، والنار وتقاير منها شرر الشرارة الواحدة بحاج مقصر تتقبلهم الملائكة ألا بيأسيكم نذير نجعكم تنام ونصحكم ما استمحت لشمية مذكرة ألم يأسيكم نذير قالوا بلى قد جاء أنا نذير تكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ثم يدخل يدخلون الى جهلنا ويزعون فيها دفعا يومون فيها اوه يدخل اتعرف ماذا يرى ان النار سيطل جاء بضنح تخيل حرارتها اشد من سبعين نظر في الحرارة في هذه الدنيا اوه المايدخل يرى اصحادها في الدنيا قد سبقوه اليها من انت انت تلاب نعم لا مرحبا بك سيرد عليه فيقول وانت لا مرحبا بك اتعرف منهم الصاحبان في الدنيا اللذان كانوا متاثران الى دول الزنا والخمام اللذان كانوا كلمات تبك الفتاح والآذان كرى وقت الآذان والصلاح ينفذ الى الله يقول يا رب يا رب هذا الذي قدم لي هذا يا رب هو الذي اظنني هو الذي دعني الى هذه النار قال الله عز وجل عنهم إلى فيها جميع. اجتمعوا في النار الاصحاب الزملات بثني اجتمعوا في النار قالك أخرى لإلانهم ربنا هؤلاء أضلنا يا رب هذا اللي يضحك علي يا رب كنت أريد أن احتدي وكن الصالحين مع المتزين وكان يقول لي لا يا فلان فعلا منعب يضحكوا عليك خدعوك غير شوفوا هون يبال منعبوا كرة تحلتوا مبكح الله تمثلن فلان بعدين كنت يا فلان عند السهر وعند النهب وعند الاغاني وعند السهر والطرف يا اخواني اضحكوا عليك ربنا لا ياملونا فاتهم على ظهره من النار يدني اليه علي قال لكم هذا والاكل لا تعلمون لن اسجد في ذكر سفات النار لكن يكفيك أيها الأخ ما تسمع لهم تلك الكلمات أتانت على ماذا ولا النار؟ على النار يلتشفون دينا لحاش النار أتانت ماذا يأكلون؟ طعام من النار أتانت بما يستغلون؟ بمل من النار أدى الله يجيوا أجنوا النار فيأكلون أتانت ماذا يأكلون؟ يأكلون طعاماً لا غفوة طعام يشوف بشدة الجوع يأكلونه فإذا أكلوا برصة الشلوط ما يستطيع يخرجه ولا يسلعه فيستغيث في بالماء يا رب ما. ما. ماء ماء فعب ماء وإن يستضيف يغاثوا بماء يغاثوا بماء كالمهل يقترب من الماء ليشرب بشدة العطش وشدة المشوع فلما يقترب من الماء فإجتروت رأس الدماء ويشترق الوجه قبل أن يشرب يغاثوا بأس الشراب وتأت مرتفقا. أبدا <تصفيق> الله وأشرب الماء. هل تعتسف في المرأة عن شريف الأغاني؟ أم المطعنة الذي كان في وته؟ أم الفيلم المتسن الذي كان يراك كليلة؟ هل تفعله؟ أم المتعة والكلام الذي كان يلعبه على الشراب؟ وكان يضحك عليه في الدريم. هل تفعله صلاة؟ لا والله. أبدا الله. الناس يأكلون أتى ماذا يأكلون؟ إنما وسحرت جرودهم حتى سفن الأفيدة إلى طلوب. قد تلأ الأفيدة. كائل لها هضاء مزاعفا للشواء تحزي ما معرف مزاعفا للشواء كان تفصل الجنود واللحل عن العظم مزاعفا للشواء الأخر جنودنا السبيد والقيش أتعرف أدواء المزاعف القيش ماذا تعلون؟ يركبون إلى ذلك القيش يجبعونه ولا فيه Végül الموت szél, كل مكان a csillagoknak a szél, a szél a csillagoknak a szél, هل تنفع a csillagoknak a szél, a szél a csillagoknak a szél, a szél a csillagoknak أتعرف, على على من أتعرف أن جلّهم على ما ينشون على الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والزهور على الورق؟ أتعرف أن يسكنون في خيام اللؤلؤ دون التكلم؟ أن جلّهم أتعرف أن كثرة من ذهب وصفر ذهب وصفر؟ أتعرف ما أعنيه بيسود من شور العين؟ لما طلعت واحد إلى الدنيا الأظافر بين السماء والأرض ولا يعثر يحاج ولا كناخ نصيف ولا خمار على رأس خير من الدنيا أظافرها؟ أتعرف على ماذا ينشون صور مسورة على الأرائك؟ يجتمعون في الجنة؟ ويقول أحدهم من الآخر كان اللي صاحبه في الدنيا كان يقريب زميني في الدنيا ما رحفت الجنة معنا كان دائما إذا رأيت التربة قال لي اثنان تقولنا كان إذا أردت فلات قال لي اثنان تعال في تلم كان إذا أردتم إذا رأيتم الآن صالحين ردني وصدني لكن لم أستجد لأحد ما رحفت الجنة الآن وهم يجلسون في الدنيا في الجنة يتتامرون لحظة في إذا بل تظهر لهم النار تركشف لهم النار إذا بني رأى صاحبه ويحكرت في صعر جهنم قال قائل مني إني كان لي قريم جميل صاحب فارزاد كان يقول يقال إنك لمن المصدقين تفعد قديسة يكارب صلي يطول وتذكي وتقرأ القرآن وتحضر الدنس تعال الأبناء ايه الذين آمنوا مصدقين اذا لاكن كل لا تراب وعظام حتى لموت فهو طريق خلينا نعد من سفر الاخ اذا بي ينظر الى صاحبيه النار اشتد تمام كل يرى لصاحبه يرى كل احجر ثاني في جهنم ينظر في في ينظر في جهنم فين نطفلين اقتلعناهم في شوائجحيم يتكلم صاحبه لا مصحبك اللي الآن يردك على المداله على الثلاث لا انتكلم الى ادخلك الله من الجنه النار يقول لهم تراني جئت لا تردين شوف ان تردي الى اكثر جهنم ولولا على ربي من المصبرين لولا لا نعمة الله لكنت معك في النار الآن ثم يكفت إلى أصحابهم في الجنة وقوم لهم <تصفيق> أفما نحن بميتين إلا موت طن الأولى وما نحن بمعذدين إن هذا له توض العظيم يمثل هذا طليا العاملون أيها الشباب يمثل هذا طليا العاملون بمثل تشل اللحظات. بمثل ذلك الموقف وانت على تراش الموت مثل ذلك السؤال للملكين في فضل بمثل يوقوفك بين يدي الله بمثل المطير في النار أو في الجنة عبد الله اللي يعمل العاملون حسب نفسك من الام ماذا قدمت وماذا أخبر ماذا وقفت الآن بين يدي الله وانت الآن أتختم عليك الله عز وجل في كل حضار. تخيل ووقفت الآن بين يدي الله هل مستعد متعبين على كل سؤال؟ هل أنتم سأبتكم الزنوب بين عاصم هل ارجعتكم وشفت الى اهلها؟ هل انت مفيد بالواجبات؟ الفرائض؟ ام انك رضيئتها؟ تعرف لما؟ لانك تقول فلان وفلان كل الناس مثلي وما اكثر الناس ولا حرفت بمؤمنين عبدالله حسن نفت حساباً جامعاً وفادئاً وسريحاً اتعرف من مخبط؟ اتعرف من حلم؟ قل يا الذين اسرفوا على انفسهم بالشجد بالسخرية بالفحش مع النساء في الطرق في الملاعظ في طرق صلوات عشانت من ويا عبادل على أنقصهم لا تقنقوا من رحمة الله إلا هو يغفر الذنوب جميعا هو الغطور الرشيم <متصفيق> واشد إن جمعنا عينك اذا انت ساكت في الموعد ما بيوصل اذا كل هذه الافكار في دماغك لا اثر في قلبك من اللي يثؤثر بك عبد الله جل الله ليس في قلبك الا ما تاثر عند ثانيا تقول جميع الذنوب والمعاصي لا كفر استغفر الله وراسك مكتوب بالاقلام او بالصور او بالرسائل او بالجلات والافلام كلها اطلع عند إلا الله العلي عليك هل فاضق عاد وانا تبع عاد استغفرت عز من قلبك ان ترجع عليك وكلما رجعت سوف راضي عن عبد الله اترك احادك اما الذين يثبتونك ادارتك على هذه التي يقولها لك اترك جميع اصحاب السوق وتعال الى اصحاب الخير والصلاح سلم عليهم صار شوي اختهم لقد افرطت في الذل معهم خلني كان صح ترى انا مش مجالسكم احنا رجالكم لا تقدم عليك وترجع يوم اشعل كلامك يقول يا اسنان لن تعتقل لا يفزع عليك ولن ترجع أبدا الله كوصابر. كن شادد. بعد هذا المجلس. أتي الإخوة الصالحين تسلم عليهم. وقل أنا جريت كبيلا قيال الصاع. أنا جريت كصحن. أنا تذهبون أنا تذهبون أنا سذهبون. أنا ستعلون. أقول من الأشرطة تقرأ. من كتب تقرأ. كيف تأثرون الله. كيف تترك أصحاب الصادقين أجلس معهم. وكن صادقا مع الله. وكن عزما على الصبر. إذا رجعت أخرى فأنا الله العفورة مرة أخرى.